الآن صوت مسموع صوت مسموع أفضاني طيب الحمد لله اولا نأتي إلى ترجمة المؤلف رحمه الله ولد العالم الكبير فضيلة الشيخ نور محمد حقالي رحمه الله عليه عام 1272 هجرية الموافق 1856 ميلادية في مدينة الدهبانه احدى مدن ولاية بنجاب التابعة للهند، ولاية البنجاب التابعة للهند في مدينة لدهيانا هذه اسماء هندية المدينة التي خرج منها عدد من الجهادله والعباقره في العلوم الدينية والمجاهدين الكبار في كفاح تحرير الهند من الاستعمار البريطاني حصل على التعليم الابتدائي في المدينة نفسها, أو نفسها نعم ثم أكمل دراسته الشرعية بالمدارس الدينية المعروفة في كل من دلهي كامبور والكناب تخصص الشيخ في الحديث وعلومه على يد الشيخ المحدث الكبير الشيخ احمد علي نفس الشيخ رحمه الله نفسه منذ أن أكمل تعليمه لنشر وتعليم القرآن الكريم سأصدر جريدة سماها نور على نور صوت مصباح ام بهذا الصوت صوت مصباح ثاني نعم الحمد لله انشى الشيخ خفو الله مطبع سماها مطبع نعود إن شاء الله قلنا نذر الشيخ نور محمد حقاني نفسه منذ أن أكمل تعليمه لنشر العلم وتعليم القرآن الكريم فأسر جريدة سماها نور على نور وانشا مطبعة سماها مطبعة حقانية وقام بتطوير دراسة او عفوا مدرسة البنات التي انشاها والده الشيخ حافظ علي محمد يعني كان والده شيخا وهو ايضا كان شيخا ما شاء الله يسمى مدرسة حقانية تتظرها من جميع النواحي بتحديث منهج التعليم وإنشاء قسم التحفيظ والتجويد فيها كما أبدع منهجا خاصا حديثا لتعليم القرآن الكريم وعلومه بحيث جعلها تضاهي مدارس التنصير المسيحية الموجودة في البلاد لأن هناك كان المدارس النصرانية منتشرة جدا فبالمقابل رحمه الله انشا هذه المدرسة واهتم به وبها واهتم بمناهجها عامه ونالت مدرسه الملوثه التي بناها اعجابا كبيرا من ابرز رجال الدين والتربيه في عصره واجمعوا على انه اعطى للمجتمع الاسلامي في الهند مدرسة مثالية في البلاد وتم بعد ذلك فتح فروع عد لها وجرى تغيير اسم المدرسة الرئيسية الى مدرسة ام المدارس والشيخ مؤلفات كثيرة منها هذه الكتاب الذي بين ايدينا القاعدة النورانية وإن شاء الله سنبدأ بالدرس الأول أو إعادة الدرس الأول بإذنه تعالى مفتصل لانه يوم أمس شرحنا الدرس مفصلا بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول حروف الهجاء المفردة ا ب ت س هنا نعود نقول لكل حرف من حروف اللغه العربيه رسم واسم ونطق او لفظ بعض الاحيان بعض الاحيان النطق يوافق الاسم مثل الف جيم دال, دال سين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام ميم نون واو ما عدا هذه الاحرف له اسم غير اسم او نطق غير اسم يعني لو قلنا باء اسم الحرف هنا باء بالهمز تاء با ث را هولا عندما ننطق بهذه الاحرف نقول با تا تا ح خ دال ذال را زاء سي شين صاد ضاد طا ضاع عين غين فا قاف تاف لام ميم نون واو ها همزه يا يا نعود الى الاحرف ونقول بالنسبة بالنسبه لحرف الالف عندما نبدا ببدايه سوره البقره هناك حروف مقطعه في القران كثيره منها الف لام م قلنا الف لام فهذا خطا كما كثير من الاخوه يقول الف لام أليف لام ميم هذا خطأ أو يقول ألف لام ألف لام أو ألف ألف لام ميم هذا خطأ وإنما نقول ألف آ لي نحقق كسره اللام وهمس الفة. الف ا هكذا ا ما نأتي الى حرف با لا نقول با لا نقول با ولا نقول با وانا نقول با با يوم امس ا طلبت منكم باخبار مراه هل احضر صوم بارك الله فيكم هل نقول في العاميه المرايه من معه مراه امامه يكتب واحد من معه مراه يكتب رقم واحد احسن تلخص أو شراس ممتاز أحمد شامية واللي طيب واللي ما عنده يعني الآن ليس معه مرات وفضل أن يأتي بالمرات الآن ويضعه أمامه إن شاء الله لأنه ربما نحتاجه. الآن سأعيد القراءة والكل يردد معي وافضل أن ترددون معي جميعا والجالسين معكم والجالسين في البيت لا خطأ لا تقل ألف لا تقل ألف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله أخي الحبيب أشياء الزكرية قل ألف ألف أحسنت الآن تمام ألف با با لا لا لا تقول با با هذه فتحة لا تقول با وإنما با فأنت أيضا لا تقول با با لا تستعى بالعرض استعى بالطول قل با با كنت يا شيخ لا تقول با با خطأ با وإنما نقول با أعب با أحسنت الآن تمام تا تا لا تقول تا تا لا تجعل همز بعد الالف قل تا تا لا تقول تا تا لا خطا قلت أعد... تا عاد أحسن. تا احسنت تا سا. سا لا لا لا تقل سا سا خطا سا طلع لسانك بين الاسنان سا سا احسنت الان تمام سا لا تقل سا سا خطا سا سا احسنت جيم لا لا لا لا لا تقول جيم هذا خطا جيم خطا جيم جيم احسنت تمام جيم ح لا لا لا لا تقول ح ح خطا ح خطا ح لا تجعل همز لا تجعل همز في نهايه النطق لا تقول حاء لا تقول ح بينما ح حا, حا تمام احسنت خا خا لا, لا لا خطأ خطأ لا تقول خا خا هذه مرققة خا خطأ يستعى الكم ويجعل اللسان مقعرا خا كانت تقول خادم خالي خالي نعم لا تقول خا خطا خا الان تمام احسنت خا لا لا لا الان قلت خا جعلت ضمه جعلت اشمام الضم هذا خطا ويلا قل خا افتح الفم مباشرة عدل ولا تقل خو هذا خطأ خا ممتاز أحسنت دال اعد دال لا لا لا تقل دال هذا خطأ لا تقل دال هذا قلقلة اللام وانما اقل دال... نعم لكن لا تخلص على كل التفاحة خليه يبقى للنهايه خلي عندك تفاحه بلاستيكيه ليس صحيحا دال لازلت تقول دال دال لا لا اجعل المخرج اللسان في المخرج هكذا اللسان في المخرج ثبت قل دال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دال دال أحسن دال لا لا تقل زال زال دا اللسان تكون بين الأسنان ذال ذا ذال ال... أحسنت الآن تمام وا وا لا لا لا خطأ لا تدخل ذا هذه مرققة ونما فخمها ولا تجعل مش مشمما بضمه ض خطأ. افتح الفم شوف المرايه الان قل ض ض احسنت الان تمام ذا لا أحد قرأ يا اختي محمد لله أنا أسمعكم كلكم كلكم أسمعكم كيف تقرأون وأنا أصحح لكم أسمعه بالإحساس لا الآن قلتم زا زا هذا خطأ زا زا الآن تمام صح زا آمين وياكم بره. سين سين لا هذا خطا قلت سين سين قلقلت ن لا تقلقل قل سين شين شين صاد لو تنزلون الصفحه في بارك الله فيكم لان انا لا ارى صفحه امامي لو تكرمتم صاد لا تقول ساد سام فين وانما نقول ص فخم ص صاد الصفة سبعة إن شاء الله الدرس الآن ثامنة عفواً الثالثة الدرس الأول الآن درس الأول إعادة للدرس الأول بعدما ننتهي من الدرس الأول ننتقل إلى الدرس الثاني بإذن الله بعد بعد لا هذا خطأ قلت الغاد ظا غا. اللسان لا تخرج خلي المرأة امامك خلي المرايه امامك وشوف نفسك اللسان ما تشوف اللسان مهائيا ضا ضا لا الآن قلت الغاد ضا زا خطأ. خطأ ضا خطأ ضا. ضاد ضا. ضا. احسن الان تمام. انت تقرأ يا حفظ. الكل يقرأون. الا تقرأون كلكم? كل يقرأ من عنده. يجب أن يكون التواصل بيني وبينكم هكذا كأننا كلنا جالسين في حلقة واحدة طا طا لا لم يكن صحيحا قطة تا تا خطأ فخم الطا طا لا جعلت همز قلت طاء طاء بدون همز بدون همزة في الأخير طاء طاء هكذا طاء طاء طاء لا لا يا راح حفص. لا زلت تقول طاء في همز ظاء اعد قلت ظاء الآن الان تمام احسنت ظاء ظاء تمام عين عين لا تقل عين خطا عين خطأ عا. عين تمام غين لا لا لا غين خطأ غا هذه مرققه غين غين خطأ غا فخم الغين غا غا مرة ثانية غا احسنت غين تمام غين ثا لا لا لا قا كيف تقول قا قا خطا ثا ثا لا تجعل همز لا فا. فا خطا فا ها احسنت قاف قاف لما تقول قاف قا خطا قا كانت تقول قال خطا فخم القاف جيدا معنى ليس قاف لا قلت قاف قا هذا خطا اولا فخمته ثم رققت هذا خطا اجعله حتى الاخير مفخما قاف قاف أحسنت تمام كاف لماذا تقول كاف كاف خطا اخي كاف كاف كاف ما أسمع همس الفاء بين همس جيدا كاف الآن تمام أحسنت أنتم. لام لا لما تقول لام لا لا خطا لا افتح الفم لام لما تقول الميم تقول لام لام اغلق شفتين اخي اغلق الشفتين قل لام لام الان تمام احسن ميم نفس العمليه قلت ميم لا خطا ميم اغلق الشفتين نعم هكذا نون هنا ايضا قلقلت. قلت قلت نون لا تقل نون، خلي اللسان في المخرج ثابت، نون، لا لا لازم تقول نون، عد، نون، مرة ثانية، نون، أحسن، الآن تمام، واو. لا لماذا لا تقول واو واو واو خطا واو بعد واو لا لا لا الان انت تتوقف تقول واو واو هذه تقليل واو فتح بتاع الفم واو واجعل شفتين دارية شكل واو شوف نفسك شوف نفسك الان طيب احسنتم هنا انتبهوا واو واا فتح نجعل اللسان هكذا. الفم هكذا. هكذا. ثم يكون فتحة الفم هكذا. واو. واو. لا تقول هكذا. واو. واو. هذا خطأ. خليتكم مثل اللي في الأسفل. واو. إلى الأعلى. واو. الان تمام ها لا قلت هكذا مثلا ها مثل هذه الصوره قلت ها شوف نفسك بالمرايه نعم هكذا نفتح الفم هكذا نقول ها ها ولا نعمل هكذا ها ها تعمل حركتين نشوف همزة يا يا لا تقول يا يا مفخمه يا خطأ يا لا يا احمد تقول يا هكذا تفتح السم هكذا خطأ وإنما يجعله هكذا يا نعم تمام يا الابتسامة خطأ الابتسامة خطا خطأ يا تمام احسنتم يا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا طيب من يعيد لنا الدرس السريع حتى ننتقل الى الدرس الثاني افعيدك وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم احمد شامية تفضل اخي هذا تفضل انت سبقت نعم نعم ان شاء الله تفضل تقولها بحث السلام عليكم هل مسموع باركت الله فيكم سو عند الساعه الف باء تاء ثاء تا. تا. جيم باء با. <تصفيق> هكذا لا باء ليس هذا اخر حبيب عندما كنت تقرا قلت لك لا تقل باء باء تاء با. صحته هناك لكن ما ثاني عدت هنا تقول باء باء اسمعني يا اخي الحبيب او الكل بارك الله فيكم ضع اصبعك في الحنجره ضع اصبعك في الحنجرة واجعل صوتك في باء قل باء بدون همز وقل باء شوف كيف أتحاوأت عنك الحلقوم هنا الحلق يعني جربها كذا با. قل باء باء باء باء باء شوف كيف تكون نفتح الفم ولا نحرك المخرج الهمس يبقى ثابت با تا تا هكذا عندما ينادي عليك أحد الأشخاص يقول لك يا أبا حفص ما تقول له يعني أكثر الاحيان الأخوة مثلا لا يقول نعم يقول ها يعني الجواب ها إذا كذلك تجرب هذا يعني شوف كأنك آه تفضل بعد من با عسنا الله لكم الشيخ با <تصفح> ا ت ا د ا د ا ر ق خ ذ خ خ خاء خاء <تصفيق> دال ذال راء زاء ذا... تين تين زاء ذا... زا را را را را را نازلت تأتي بهمز لازلت تأتي بهمز زا فقط افتح الحمز زا زا هكذا عندما تقول قال قال قا آه طيب آه الان اسمعني وطبق معي آخر الحديث قل زال زال الان عندما تقول زال لا تقول لم فقط قل زا دا متوقف دال زا زا لا زا لا شوفت كيف أخي رامي رامي را هكذا كده رامي را, را تفضل أحسن الآن تمام را را ذا ذا سين شين صاد ضاد ط ط اخي الحبيب هنا جعلت إشدام المرايه امامك شوف نفسك في وقل صاد قل لي كيف تكون شكل الفم تفضل لك اللقط وقل لي كيف تكون شكل الفم ص ص تكون مفتوحه على شيء بارك الله فيك صاد صوووودي ستهل تمام طيب شوف نفسك كل صاد هل فتح كامل أم في دوران يعني ليس صحيحا ليس مثل صح, صح؟ صا طيب قل صا <تصفيق> لما احبت بذلك اللقط ما انت خليه. سعيدا برك لك تحسن ذلك صاد صاد صاد صاد ط ط ط ط ط صاد та ва بارك الله فيك جزاك الله وفهلا طيب تفضل أخي ابا راس أو قبلك أحمد شامية أحمد شامية فاعدك تفضل أخي. <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير مسلم و ركب عليكم و رفضكم الف الف الف لا تا فا جيم ح خا زال زال را را زال سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزة واو واي ها أخي تقول واو قلنا من البداية قلنا واو لا وا واو واو ها ها نستخدمها في العاميات اللي عندنا عندما ينادي علينا شخص المفرس تقول ها هذا خطأ عندنا في القراءه خطأ أما بالعمليات لا نحصل عليهم نقول ها ها وهنا أعدي هذه الكلمة فقط أعطي الحرف اعد هذا الحرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقط هذا الحرف وثم أرجع إلى وها في لا الله أخي أبا, أبا أسان تفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته داد داد أخي جزاك الله خيانا وبارك الله بك وأحصى الله إليك ورحمه الله والديك هل أحد مرة ثانية أم نكفي نكفي خيال حبيب بارك الله فيك جزاك الله خيرا. هذه المسألة نعيدها إن شاء الله كل من مع نفسه ومع أولاده ومع إخوانه في البيت كل حرف نعيده إن شاء الله أو نعم عشر مرات على الاقل على الاقل عشر مرات من عيدا حتى نتمكن من هذه الاحفاظ تفضل اخي احمد شاميه يا احمد يا شاميه اقاعدك لا اليوم لا يوجد أن لنا تقصير وننتقل الآن إلى الدرس الثاني إن شاء الله طيب أختنا محبة الرحمن أو أختنا محبة لله إذا كانت موجودة ضعوا لنا الصفحة التالية إن شاء الله الصفحة التالية من معنا يكتب لي رقم واحد بارك الله فيكم من يسمعني الان يكتب لي رقم واحد اللي يسمعني معنا يكتب لي رقم واحد من فقد ابو فراس وفتنى احمد شامية نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم ثبت نت أحمد شامين اللهم ثبت في الدنيا والآخرة وثبت نت نت اللي عنده آمين يا رب العالمين طيب بالنسبة للنت كلنا نفس العملية المشكلة عامة طيب ظهر الأخوة ليسوا معنا فقط معنا ثلاثة بسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الفاضل يا ابا مصدر. <سؤال> حي الله مشاهي الافاضل بينا معنا من اخوه اخواتي <تصفيق> نبدا شيخ ا س د د د ح خ د د ذ آ ذ صاد ضاد ضاء ضاء عين غين لام ميم نون واو ها همزة يا يا يا حبيبنا يا أبا مسلم <تصفيق> يا خلح ما شاء الله عليك طبعا الأخوة سوف يقودون أبا مسلم رجعنا إلى الأول الابتدائي ورجعنا أربعون سنة أو خمسون سنة أو ثلاثون سنة إلى الوراء نحن نريد نخلص الكلية ناخذ ترا. نأخذ ماجستير ولا ترجعنا على يا أبو مسلم طيب أخذ حديث هنا فقط عندنا شيء واحد تعليق بسيط أكيد أكيد ما تعلمنا بالنسبة لأحرف اللي يتكون من ثلاثة أحرف مثلا ألف لا مد فيه لكن جيم ممكن أن نقول دال كنت ممتاز فيها أما في الأحرف الذي تا كان المد اطول من الطبيعي يعني هنا صحيح نحن فقط نحاول أن ننطق با تا لكن هنا نطبق ايضا حرف المد الطبيعي نقول با تا تا لا نقول با تا تا هذا المد يكون ثلاث حركات تقريبا ان لم يكن اربعه نقول با لا. حتى عندما يدين الكلمة مثلاً توبة مثلاً أقف هكذا أقول أكيد أنت تسمع بعض الأخوة عندما يقرأون يقول مثلاً ياكل نهاية السورة صحف إبراهيم وموسى. يتعذب أربعة حركات خمس حركات وبعض الأحيان ست حركات. هذه سكرات الحليب. جزاك الله خيرا. أه، تفضل. أه، فقط أه، عندنا ألف عد ألف وثلاث أحبص الأولى فقط با ثاء ومنه. ستندرج جميع الاحورت معها بارك الله فيك طبعك الله فيك طبعك جزاك الله خيرا. أليف با تا تفضل يا مسلم جزاك الله خيرا. ولا كمل لا لا خلاص أخي الحبيب انه انت لا تحتاج هذا التركيز فقط حتى الزمن جزاك الله ممتاز ما شاء الله عليك لان حسب القراءة لو مثلا نأتي نحن يعني ما أخذ من الجماعة أو بعض الأخوة يقرأ هذه القاعدة ومما أخذنا أحكام التجويدية يقرأ يقول با تا, تا جي يعني تقول يكون نفس المد هذا خطا خطأ هذه طريقه في الكلمه خطا نعم فقط با تا من الحروف الاخرى ج ض ص هذه الاحرف هكذا هو الصح اما اذا قلنا با نقول لهم نقول لهم هذا اسم قلنا ربما لم تكوني معنا امس او اليوم قلنا لل لكل حرف رسم اذا قلنا مثلا الان هذا الف هذا رسم وله اسم له اسم نقول ألف هذا رسم وهذا اسم وللحرق نطق هنا نفس الشيء ألف ألف هكذا إذا جينا لحرف الباء اسمه باء اسم الحرف باء أما النطق به باء باء نقول لكل حرف مسمى ومنطوق ورسم باء على رسم وباء اسم ومسمى وباء اللي ننطق به باء هكذا اذا نطقنا هكذا باء باء فا ج ح خ د ذ ر ذ ز شين صاد ص ض ض ق غين ع غ ف ق ك ل م م ن و ه ي كذا. وبارك الله فيكم. هل من سؤال بارك الله فيكم؟ من لم يرحل لدينا وقت حتى ننتقل الى الدرس الثاني او عندنا وقت لا والله عندنا وقت. طيب من معنا ممكن ان يضع الصفحة التالية في الصفحه بارك الله فيكم طيب اذا اليوم نكتفي بهذا ونبدأ بالتصحيح ان شاء الله نبدأ بالتصحيح الصفحة السابعة والاربعون على ما اظن نعم الصحة السابعة والاربعون السابعة والاربعون المصحف اخيرا يعني نبدا ان شاء الله بالتلاوه انه حتى الفطر غدا غدا تكون كثيرا يكون الاستفاده عامة سنتم. نعم ما هي لا اعلم بالضبط يقول لي كيف وانا افعل لحظه للاراء هل تم اخي حامل مسك تمام تفضل تعلمنا هذا اليوم الحمد لله بارك الله أخوان أبطع بأيديكم حتى نقرأ السقمة السابعة للأبطعون إن شاء الله لا ظهرت نعم نعم الحمد لله ظهرت الصمحة الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي طيب تفضل اخي الباس باس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الذين يأكلون الغبا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتحدقه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم فمن جاءه موعظه من ربه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى وعاه ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الغدى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثير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 ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون يا اخواني بارك الله فيكم نكتفي بنصف صفحة ان شاء الله لأن الوقت سيجاه هنا نشوف لم يكن هناك احد لتمر الصفحة ان شاء الله السلام عليكم اخي احمد طيب الله باسك اخي الله السلام عليكم السلام عليكم يعني اقرا من نصف المقطع من بيت الصفحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبقه الشيطان من المسجد ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ لِلَّهِ سَلَّتَهَا سَلَهُ مَا سَلَّتَ وَأَمُرُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَرِيدُونَ يَنْحَقُ اللَّهُ الرِّنَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفر <تصفيق> نعم اخي بارك الله فيك قراءه طيبه ما شاء الله عليك ممتاز احسنت فقط انك هنا اس ودقات تخقم القاف والالف جيده بارك الله فيك فقط اعد هذه الايه الى ان وهو ولا هم يفسنون اكمل حتى تنتهي من القراءه تفضل الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفتار الأثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب الله وانفاسك خبير طيب الله وانفاسك ما شاء الله عليك طيب وقرأ احسنت حسن الله لك طفل أخي أبا حفص اخي ابا حفص اسمعني. يا ابا حفص اسمعني. اه. ابا حفص اسمعني اخي الحليب. طيب تفضل لك اللاقط اخي الحليب. تركت لك اللاقط. تفضل. السلام عليكم. قلت ربما دوري يعني لم يصل اجل ذلك يعني ابتعدت شيئا ما ذلك ناخي احسن الله لكم. أروز بالله من الشيطان الرجيم. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتحدق الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله لَنَجَاءُهُم مَوْعِظَةً مَرْوِيَّةً فَلْتَنْتَهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وأمره إِلَى الله آخر حديث بارك الله فيك هنا بالنسبه للتقليل نأتي بعد الهاء مباشرة. يعني لا نبدأ من التاء. أحمد <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبركاته وحياته من الله وحياته تاء فان تاء نبقى على التاء لحد التاء فتحة التاء لا تكون هناك اي تقليل. لا تكون اخر حديث. لحد التاء فانتهاء ثم بعد الهاء نأتي في التقليل أخي الحبيب نقول فمن جاءه موعرة من ربه فانتها فانت تصبير السحبيب لذلك قال تعالى فمن جاءه موعظه من ربه ما سلف فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَيْفَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُوا إِلَى اللَّهِ نزاكم <تصفيق>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 Vi الَّذِينَ.